وَلَمَّا جَاءَ أَرْسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالَ إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو لِهَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالُوا إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَن جَاءَ تَرَسُلُ هُنَالُوطًا صِيِّ أَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 سَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدَّهُمْ عن السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ